قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالاكف